مَنْ كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عَدُوَ للِلَّهِ وَمَلَا إِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبِرلَ وَمكَان إِلَ فَإِن اللهَّهَ عَْدُون